وكل ضلاله في النار أما بعد بارك اسلام وعنتي جمعات معلتي علت عثرتها مشترجب شحن 4230 شوعه هجريه كمون 20 كلتن ابريل كلتن شحن 10 شديشتن ميلادي اتي كل جيزه بقصى لنوسدوزلنا درسي الأصول الثلاثه نا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كم وين تقلسه مالتيو الشيخ العلامه الشيخ صالح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى نقص مالتيو بارك اس أركان الإيمان الايمان تطولنا نرنا اتقدميت مالتيو أن تؤمن بالله تقدمت اركان الايمان كم تقول هنا زين سحتها مالتيو بربي فتامل اذا برب مامن دماني سلسلت عيناتنا التوحيد مالها توحيد الربوبية اي توحيد الله بافعاله ربي كل جبارن جدافون مخانو صراحتنا يا ربي كم اون توحيد الالوهيه اي توحيد الله بافعال العباد بارتنا احنا نربحه ده مخانو مسكيننا توحيد قرنا هنقزو ثالثهيت الامه انت وذا مالتي توحيد الاسماء والصفات الرابع الشيخ ابن عثيمين الله رحمه الله الرابع الايمان بأسمائه وصفاته رب سبحانه وتعالى شمكم زللون مغلظات كمزلون كن امنيب أي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو سنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به كم تزغب قرنان رب سبحانه وتعالى اتي شم نا يرب التقاسب قران كم اون الرسول صلى الله عليه وسلم تقاسب حديث كن امنلو من غير تحريف مغاني ترقوم كي قيرنا ولا تعطيل كم اون ترقوم يا بلون نخينبل ترقوم كم زلو ولا تكيف كم اون ازي اسماء نا يرب مقلصيتاتن كما يمثل نخينبل ولا تمثيل اسماءنا يربي اخوت مجلصيتا تو نما نمثل كمخلوقين كم الا نحن نحدد اذا اربعه زيات عقيده عقيدة السنه والجماعه سلاذه هنا كابزن اربعه زيات كنرحق اهل السنه والجماعه تحريف يا ابو اللمون يا ابو تكيف يا ابو اللمون تمثيل يا ابو قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في اسماءه سيجزون ما كانوا يعملون سوره الاعراف الايه 180 رب سبحانه وتعالى انت بالمالت ولله الأسماء الحسنى رب سبحانه وتعالى اتنصبق أسمات الله اي غايت في الحسن والجمال اتنصبق اسماطنا يربي ان بانقركم صوعونيلنا وذر الذين يلحدون في اسماءه توم اسماتنا يا ربي زغيرو نزيون قدفو باسماتنا يا ربي زقحدونا زيون قدفو ام ايلو سيجزون ما كانوا يعملون بزي سرهم دم ما اصبح نغو كفليتوم كوبومي يبل لذلك باسماتنا يا سبحانه وتعالى يكون بمغلساتنا يا ربي كناامن علنا وقال وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أي وله المثل الاعلى اي وله الوصف اتي ذعابه مجلصين يا ربي مالتي زلع على مجلصين رب الله مالتي في السماوات والارض اب سماي وخنا مريت وهو العزيز الحكيم رب سبحانه وتعالى دماني عزيز كمون مستعز حكمه اذ ياب سوره الروم ايه 20 وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سوره الشوره ايه 11 كمون رب سبحانه وتعالى انتيبل ليس كمثله شيء نعوذ مسل يلن ازيا حجم نصاقه مالتي رب سبحانه وتعالى نعوذ مسل مخلوق كم وهو السميع البصير اثباته بزياد من وصل مالتي كمون رسنوا الجماعه السلفين كل هنا تاخذن بالتعقيد هنا انت تكون الامالتي نرفض مس المخلوق يللا كمون ربي سمع يري مخانو مالتي وقد ضل في هذا الأمر طائفتان كلتا تجلت الدمعه طفيئن ابذاب الأسماء والصفات رب غبن يدحننا احداهما المعطله تقدمت تجل مالتي المعطله وعطل ماله ترغم يا بلون زبل مقلصيتاتنا يربع القران ده راي وخلوا اين ترغموه الذين انكروا الأسماء والصفات او بعضها زاعمين أن اثباتها يستلزم التشبيه لمنتاقوم ربي بتي اسماءنا توتغسوا زلوا القران كمون مقلصيتاتنا تبو زيت تغدو لمنتاقوم زيت الرقصلوا تلكا يوم مخنياتو هو خمزيت الناسني ابزعت ازي بمخلوقين كنشبهو هناوي المخلوقين كينمثلوا يبلوا مدتي اي تشبيه الله تعالى بخلقه وهذا الزعم باطل لوجوه منها ازقاني عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازي تشبيه ازي باطل مخانوه الشيخ بن عثيمين بزوح ادله اقرب ما قدمه يبل الأول أنه يلزم لوازم باطله كالتناقض في كلام الله سبحانه وذلك أن الله تعالى أثبت لنفسه الأسماء والصفات ونهى ونفى أن يكون كمثله شيء ولو كان إثباتها يستلزم التشبيه ل لزم التناقض في كلام الله وتكذيب بعض بعضه بعضا رب سبحانه وتعالى بتزرون عزمسل مخلوق لن للقران مالتو ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ربز ربزمس مخلوق لن سلازي نربخا ينمسلو ندخر قليزنا نربس بمخلوق قينمسلو خبلو خف تشبيه كهاد مخبلو اتي زربا نا يربغن تناقض كمزلو غيرو مزربلو نمتاي ربنا عز مسل لنيلو سلازي نمتاي نا نفرح ان المخلوق نربي نفرح يربي زياده قداميت مالتي اتخاليتي الشيخ من عثيمين تايلو الثانيه انه لا يلزم من اتفاق الشيئين في اسم او صفه ان يكونا متماثلين كلتا نجر ابحد شم دحرت رخيبو ويا ابحد مقلصي اندحرت رخيبو كلتا نجر ذاتا ترقبا كلتين حاجه اماره تكون مثال ابنتي مالتي أب الشيخ بن عثيمين رحمه الله ان تايب فانت ترى شخصين يتفقان في أن كل منهما إنسان سميع بصير متكلم ولا يلزم من ذلك أن يتماثل في المعاني الإنسانية والسمع والبصر والكلام وترى الحيوانات لها ايد وارجل واعين ولا يلزم من اتفاقها هذا أن تكون ايديها وارجلها وعيونها متماثلة كل كلتي يوم سبات يوم لكن كلتي يوم و نسمعوهم يوم, يوم يريو لكن انت زيادة يسمع انت كن عوا بالدمسخه يسمع كان لو قيب مع انه كلتي يوم يسمعو لنا جالسين يا مالنا لكن ابت يسمعوهم كن فلل يالو مالتي كمون كيريو خلو حتى حدا صبو غير يت كن يمكن عينو انت اخو ضعيف ضخمتنا عين لو صبو غيرو ايرين كلتي يوم كن يريو نبل، سلازي خلتهم اغلص بحنسب تراقبوا مالت اتبغلسن نسيو ينبعلو مالت ايكونن كلت يوم يسمعون يريون لكن ببينوا ابتسامة ومن ابتمرايم كمون ابتيزر باون نبعلو قال يوسف كزاربون كله تزرب واضح يا خون مالت قال يوسف يمكن كور تعزب الابتيزر ابو كور تعبل ويد ماني عاودو خزارب ايكونن يمكن اذا سلازي هنا بارك الله فيكم ادك سبات كمان في الليل يالو ما بالك امونغو ربن امونغو مخلوق ذلف للي عافي للي يالو مالتي لذلك نربي بمخلوقين اللوان اللوان لكن اقرنا يا حرمازن اقري نايصاصل ببين السماين بغا اتقريان كسمعن خدان كلوه ببينيو اتكايده انه هون تي اسمعن كمون انتيل الشيخ بن عثيمين رحمه الله فاذا ظهر التباين بين المخلوقات فيما تتفق فيه من اسماء وصفات فالتباين بين الخالق والمخلوق ابين واعظم ازف لي كبهلو وامنكو مخلوقين امونغو فطورات ما بالو كمونغو ربن امونغو فطورات ذلو فلليد معب فلليد مالتي اذا تا قداميتي المعطله نبله مالتي ترقوم يبلون او قلنا نقروت اسماتنا يربيغن مقلت سيتاتو ترقوم يبلون سقولنا طرح نقرا هنا نقرو زبلو اذا يوم طفي يوم رب سلمنا كانت جما طائفه الثانية المشبهه المشبهه غانني والعياذ بالله نربي بمخلوق زم السلوه مالتي الذين اثبتوا الأسماء والصفات مع تشبيه الله تعالى بخلقه زاعمين أن هذا مقتضى ضلالة النصوص لأن الله تعالى يخاطب العباده بما يفهمون وهذا الزعم باطل لوجوه منها زياتهم دم اب게ه خمزلو نردق مالتي مخنياتن تيم زبلو زلو نحنا رب خزاره بنا خلو اب الرسول صلى الله عليه وسلم ابو على حديث كزاربونا خلوا اسني باتي نردوكي رومي متزاربونا سلا زربي يسمع تهيلو كم تسمعنا مخلوقين تسمع لهم ربي بمخلوقين مسلمو العياذ بالله اتراياون رب خريم كل خمانايو زرئي ارم ربي بمخلوقين مسلمو مغنياتو القرآن زلو بعلنا خلفو ما نخلي ناسه زبلو مالتي لزمكن من نسالون كلنا خاني بزحمل ستاط الله الى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الأول أن مشابهه ان مشابهة الله تعالى لخلقه أمر باطل يبطله العقل والشرع ولا يمكن أن يكون مقتضى نصوص الكتاب والسنه امرا باطلا قدما اي نجر باراء ازي نا مشبهه المخلوقين زم سلو زلون ربي ربي يسلمن خباتهم بمتى اخذوا له مالتيو بحنغولم اذون بحنغول حركتنايو كمون بشر عند حركتنايو باطل ابجيجا خمز اللو نردا اليه الشيخ من عثيمين مغنياته اتي قران كمون حديث كل تجاراجوا سلا زيكونه مالتيو الثاني أن الله تعالى خاطب العبادة بما يفهمون من حيث اصل المعنى رب سبحانه وتعالى كزاربنا ان كله بتي مسرت نايت معنا قفلطو غيرو تزاري بنا مالتي انت مسرت نايتي ترقمتي اما الحقيقه اتي كما يخون حقنتناتو ابو شتو تحستو زلوغن زي رب سبحانه وتعالى تراح يفلطو والكنه الذي عليه ذلك المعنى فهو ما استأثر الله تعالى بعلمه فيما يتعلق بذاته وصفاته اب ذاتنا يا رب سبحانه وتعالى اب نفسو اب مجلساتنا يا ربي اب زي قل رب بعليز فالتيلنا مالتي نحنا كن اب نفسنا رب سبحانه وتعالى ذات ذات رباتي نخن زربا ينخلنينا سلازي رانا يوم مالتي اب جنات راح يزريتهم مؤمنين يروا ربهم يقبرن كمون مجلسات ماتوا كم ظلوا نااموا اما خما يا زيء كن اتندحر كنا مالتي ازي رب تراح يوسفلطه فاذا اثبت الله لنفسه أنه سميع فان السمع معلوم من حيث اصل المعنى وهو ادراك الأصوات مثلا رب سبحانه وتعالى يسمعتا لنا يسمع مخانو تي بما سرت ترقم نا يسمع مالتيو زرباتات وي دمزات كتسمع مالتيو رب دمزات يسمع مخانو ازيا ان فلت عين لكن حقيقة ذلك بالنسبة الى سمع الله تعالى غير معلومه بحقق كميل يربي يسمع ازيا كن احنا خنبصحا عين خلني نا مالتيو و سبيتي مصيا اى زو, زو الله رب سبحانه وتعالى بزعبه قسمي الله قول التي تجادلك ايش في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع ايش تحاوركما والله يسمع تحاوركما رب سبحانه وتعالى سبحان الله الايشه رضي الله عنها اذا سبيتي الرسول صلى الله عليه وسلم سباي خمس غيرني لا تختشكي برسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاه معصوم كلها مس رسولنا تزاربتن كلها ذا سبيتي انا شويه جبت سمعني انتي تبل كم زلاقين عاي سمعك واني لا لكن سبحان الله ربي لعله ساعتها السماء دي سما عايله رضي الله عنها اي يا اخ اريد شو؟ مسمعني مخلوقين نسمعناي رب مبينيه مالتي حتى تتصاصون اند اخذت كلها ابسل مات ومو خابسل بزول كلن لممتان ايتصا صربي يسمعي مالتي سلازن كلو اسواد يسمع رب تراحي لكن كمي يسمع ازياخ بسحا اينخلن ازيا ربته راحي زفلطه مالتي لان حقيقه السمع تتباينو حتى في المخلوقات حتى بتسمعون كاب مخلوق نام مخلوق فلليالو فالتباين فيها بين الخالق والمخلوق ابيا واعظم اما ما قوم مخلوقين فللي كبهاللوه اما الله تعالى عن نفسه انه استوى على عرشه فان الاستواء من حيث اصل المعنى معلوم مثلا رب سبحانه وتعالى الارحمان على العرش استوى لنا الرحمن يا شباب على العرش استوى اي علا وارتفع ربي كبل لعله على عرش له قلنا ابذ اذا استوى لعله مالتو زي اخاني نقول لهنا قلت يا مالتو وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لكن حقيقة الاستواء التي هو عليه غير معلومه بالنسبة الى استواء الله على عرشه أما خميله والعلي عرش ربي كبل وثيلو جن ازيا ربته راح يزفلطه مالتي لان حقيقه الاستواء تتباين في حق المخلوق حتى ابونغو مخلوقين لعلي خمس وثيل حريل كايو هذا مخلوق يختلف عن الثاني ابتل علي كب كبل كله على البلوفنديو على السطوح دي على العماره كبل كبل كله مالتي فبغا اذا امونغو مخلوقاتون فللي قال له ما بالك امونغو خالق المخلوق عب فللي كمزل له مالتي فليس الاستواء على الكرسي مستقر كالاستواء على رحل بعير صعب, صعب, صعب, صعب نفور مثلا كلت كوفي لو مالو وي مالو ونبل ابلعي مثلا ازيك مثال ربي زم الملك تاع يكون امونغو مخلوقين زلوط راح مازال حداسب انت بارك الله فيكم كوفي لو مخاني اتي كوفي لو ونبر ويدماني كرسي صبو غيرو كوف زبللو اتاتحن اتخالا ايجن اب جمل تسقيلو مخاز جمل زقاني دانا ناو حنصاب نداغو يخدن كولو كلتيوم معره معرهو فيلو مالو ونبلو كلتيوم معريكم اتي اينانو نيزلو ابسد بلونبر ودما كرصو خفيلو زقلايك ابنع لجمل مخا كورشا فبگبا ازگمل زغابرتي حنساب ينفس حنساب يهدم حنساب ينونو ازي ازندنا خنن ناتنونو سبزي خيد كلت يوم جنكو فيلوم يمزلوا كلت يوم فما بالك رب سبحانه وتعالى اللي على عرش وذ يخنبلن كلنا مالتي اللي على عرش وذ خبان كله جن بوتا ادليو مالت ايكونن انما لكل مخلوق كم زو صرب سبحانه وتعالى يردنا مالتي مزغل له راح حكم كله خاني فهو قريب مز... آآ آآ بذاته فوق عرشه لكن بعلمه بفلتهتو كن مسانا يزله وهو معكم اينما كنتم مالت بعلمه كم تس... بزح الصحابه فسروا زلهم حلهم مساهم يزله يزبل زله رب سبحانه وتعالى بفلتهتو مالتي اما بذاته فوق العرش كم زله ربي تغيسيو مالتي حتى دعالان اكبر كلنا خمان ناب سماي انا اقوله نبل مالتي اذا اكبر دليل ربي لعلي عرشي خمزلو مالتي فاذا تباينت في حق المخلوق فالتباين فيها بين الخالق والمخلوق ابيا واعظم اذا فلليزي ابتدى ام منغو مخلوق ان دحرت خالق ام منغو مخلوق زلوخاني عبفللي كمزلو يرد انا مالتي والايمان بالله تعالى على ما وصفنا يُثْمِرُ للمؤمنين ثمرات جليلة منها باركس إمام بالله زغر حدثب بزوح ثمرات فراتات ودماء وزيت يرئي مالتي غلهب ان تنزع بها الاولى تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لا يتعلق بغيره رجاء ولا خوف ولا يعبد غيره اول مقدم لب كل جزئ مسربت اساسرت يا مالتي موحد ان سلاذونه تسفو خبربي كفرحته خينه خبربي نربي ان ذا تجزئ ينبر طول عمره مالتي الثانيه خلائتي كمال محبه الله تعالى وتعظيمه بمقتضى اسماءه الحسنى وصفاته العلى أسماء الله وصفاته نحرفلتنا مالتي فوتوتنا يربي وسخنا مغنياتو رحيم نحر سمعنا روح روح رب مخانفه ليتنا رهريهنا يا رب نصبه قادر تسمعنا كل كالو إن الله على كل شيء قدير تسمعنا ولا تصببه تمسينا رب خرولنا لنا تسفان قبر مالتي الثالثه تحقيق عبادته بفعل ما ما امر به واجتناب ما نهى عنه بفعل ما أمر به واجتناب ما ما نهى ما نهى عنه مغاني تحقيق عبادتي تي عباده صبو قرنان ربي عباده نقبرلو لمنتاي مسرب سلا استفلتنا توحيدنا يرب سلا زفلتنا يو نرب خززون كولو حراي نبل معزوزات نرب نخون كمون كولكلنا نقولو كابتزول كولو ربي كل. بالله كل غيز سكابس فرحكازي كونه مالتيو ربي رينلو مبان اذي امام نزي اذي توحيد ذا ابلبنا انت دا قال لي ولله الحمد كل نركب كابترب ذا خلكلنا دمى ما نخلكل مالتيو سلازي لما انت تدرس ابزي بارك الله فيكم بزعما اسماء الله وصفاته توحيد الاسماء والصفات وسدنا اسال لكم الله خيرا وبارك الله فيكم اكتفي بهذا القدر هذا وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته